كتائب وبعال الصوت وصمود وعزم وإرادي كتائب وبعال الصوت وصمود وعزم وإرادي يثور بدم الأبطال علاء واسمك زلزال. صوت صمود إرادي كتائب وبعالي صوت صمود وعزم إرادي لبني وولادي الله يراوي وابناه شو حب وتسوى براشاس، سقّد إياك الحشاش حكايل لبني وولادي سقّد إياك الحشاش حكايل لبني وولادي أورا ما بتموت اكتب على التابوت، أورا ما بتموت اكتب على طرف التابوت، كتائب أبو بعل سمود وعزم إرادى. كتائب وبعال الصوت سمود وعزم إيران Rahim Samari ašq al-nār, النار aṣzhu amjādi. Rahim Samari ašq al النار uktub aṣzhu amjādi. Ubra ma btmūt uktub aṭraf al-tabūd. Ubra كتائب بعال الصوت سمود وعزم قيرو على الطيراوية سنين صامد ووقف ما بتلين خميس ما ملايين بالدم الروح دي صامت <تصفيق> طيراوية سنين صامت ما بتلين <تصفيق> خميس فرنسو وبعال الصوت صمود وعزم وإراد يا تائب الصوت صمود وعزم وإراد الصوت تحدى الاعادي والله ما بيموت وبتضلها اطراف التابوت دورا ما بيموت وبتضلها في التابوت كتا بعال الصوت صمود وعزم واراده كتا بعال الصوت صمود وعزم, الصوت وعزم بدم الأبطال على اسمك زلزال